قل نهبطوا منها جميعا فإنما يأتينكم من هدى فما فَلَا فلا خوف عليهم فلا خوف عَلَيْهِمْ عليهم ولا ولاهم يحزنون والذين كفوا وكذبوا بآياتنا هُنَاك هُنَاك أصحاب النار هم فيها خالدون 148- يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون 149- بما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 وأنتم تتلون الكتاب فلا تعحلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة وإنها لكبيرة إلا على الخواشين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.